قالوا أَوَا لَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قالوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن والذين آمنوا يَوْمَ لَا يَنْفَرُ الظَّالِمِينَ مَا ذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّحْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ على قداء